صفي الله يا علم الرشادي وخير المرسلين إلى العبادي رفيع القدر يا نجم الثريا شفيع الخلق في يوم التنادي تعالى اللهم أن أحذاك فاضلا فكم ت المصطفى يا خير هادي احبك يا رسول الله حوبا تغلى في الجوانح والفؤادي احبك صادقا حتى كاني فريد في المشاعر والوداد وإني يا رسول الله روحي ووالدتي ومالي واتلادي وإخواني ووالدنا وزوجي وأخواني وأبائي الشدادي وكل أخية لي قد تمادى بقلبي حبها كل التمادي وكل بنية لي قد سباني وابن حبهم دون اجتهادي فداء دون عرضك يا خليلي يموت الكل في نحر العادي ويسلم عرضكم ويخيب غيرون يريد مقامك العالي المشادي لقد أزرى بنا الأعداء حتى أذاقونا البلاء بكل وادي فلا والله لا نرضى ولكن يسل السيف في أرض الجلادي تجرأتم وراب البيت آذرا وحكمة ربنا عين السداد تمهل أيها الغربي وانظور فدون رسولنا آخر طلق تادي أتسخر بالرسول وتزدريه فما تدري وهل يدري المعادي أتهجوه وتأرجو العفو منا فلا عفو إلى يوم المعادي فَرَكْتَ الْعَالَمِينَ بِغَيْرِ الظِّدِّينَ وَجِئْتَ لِخَيْرِ مَا بُعُوثٍ تُعَادِي لِتُؤْذِيَهُ فَلَا وَاللَّهِ خِيبْتُونَ وَهَلْ ضَرَّ الْمُجُومَ أَذَا الْقُرَادِيَ وَهَلْ ضَرَّ الْكَاكِبَ فِي عُلَاهَا قَبِيحُ الصَّوْتِ أَوْ قُبْحُ أَيَا إِخْوَانَ دِينِي فَلْتَهُوا أُبُّوا وَقُومُوا دُونَ سَيِّدِ نَا نُفَادِي نُحِبُّ الْمُصْطَفَى وَنَذُبُّ عَنْهُ بِأَرْوَاحٍ وَأَنْوَالٍ وَزَادِي فَلَا وَاللَّهِ لَا عَفُوٌ وَلَكِنْ مُقَاطَعَةٌ وَصَدٌ أَنَدْفَعُ مَالَنَا لِمَنِ اسْتَهَانُوا بِسَيِّدِنَا بِعَلْسِلَةٍ حِدَادِي أَيُشْتَمُ سَيِّدِي وَأَقُولُ هَا كُومُ فَلَا وَاللَّهِ حَتَّى بِالرَّمَادِي فَلَا قَرَّتْ عُيُونٌ إِنْ عَفَوْنَا وَلَا سَلِمَتْ عُيُونٌ مِنْ سهادي